والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم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 ساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقيقة ألا إن الذين يمارون في 114. لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 117. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 118. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 ذلك هو الفضل الكبير